فلي بهذه المناسبة خمس وقفات الأولى دعوة صادقة أتوجه بها إلى الله عز وجل الذي بيده التوفيق والسداد والعون على كل خير أن يكتب لكم جميعا النجاح في الدنيا والآخرة وأن يجعلكم جميعا من الفائزين الرابحين وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وتسديده وأن يلهمكم الصواب وأن يوفقكم للسداد وان لا يكيلكم إلى أنفسكم طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل الثانية الواجب على طالب العلم أن تكون كتب العلم والمذكرات التي تكتب فيها مسائله ويكتب فيها اسم الله وآيات الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون محترمة عنده وكلما كان طالب العلم محترما لكتب العلم فإن ذلك من أسباب توفيقه وعنوان نجاحه وفلاحه أقول ذلك لأن من الأمور التي توجد وخاصة في أيام الامتحانات أن بعض الطلاب قد يستغني أو يرى عدم الحاجة إلى بعض الأوراق التي معه أو المذكرات التي بيده فيلقيها في الأرض وربما رماها عند باب الامتحان رميا أو ألقاها في الممرات القائن وهذا لا يليق اطلاقا بطالب العلم فكتب العلم الأوراق التي تكتب فيها مسائل العلم أوراق محترمة فإذا استغنى عنها أوراق عدم الحاجة إليها فلا يلقيها بل يضعها في الأماكن وهي متوفرة المخصصة للأوراق المحترمة فهناك صناديق مخصصة لذلك توضع فيها مثل هذه الأوراق الثالثة أن الواجب على طالب العلم أن يحذر من مداخل الشيطان عليه في هذه الأيام بالدخول في مداخل حرمها الله سبحانه وتعالى عليه ونهاه جل وعلا عنه فلا تكن رغبته في تجاوز الامتحان سببا لتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وتعدي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فالغش حرمه الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا والغش في العلم أشد ضررا من الغش في الطعام والشراب لأن مقام العلم أعظم وشانه أجل فيجب على طالب العلم أن يكون من هذا الأمر على حذر وان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا تكن عينه في الامتحان ناظره للمراقب الذي يدور في قاعه الدرس ينظر للطلاب بل يكن نظر طالب العلم الى الرقيب سبحانه جل شانه الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الرابعه ان هذه الايام أيام الاستعدادات للامتحان تكشف لك قدرتك العجيبة على التحصيل والطلب والحفظ والمذاكرة فترى من نفسك في هذه الأيام نشاطا عجيبا وهمة عالية ودأبا عظيما على القراءة والحفظ والمذاكرة وتجد أيضا أن ذاكرتك تنشط في هذه الأيام للحفظ نشاطا لا تعهده من نفسك فهذا ينبغي أن تستفيد منه فائدة وهي أن الله عز وجل من عليك بقدرة لكن كثيرا منا مضيعا لها لديه همة، ولديه نشاط لكنه ليس مستفيدا منه وفي قرب أيام الامتحان وإحساسه بدنوه جد هذا الجد ونشط هذا النشاط فهذا تستفيد من أن لديك هذه القدره ولديك هذه الهمة ولديك هذا النشاط ولو امضيت عاما كاملا في طلب العلم بهذا النشاط الذي يكون منك في أيام الامتحانات لحصلت من العلم قدرا عظيما ونصيبا وافرا الوقفة الخامسة بهذه المناسبة مناسبة الامتحانات ان طالب العلم يتذكر بهذا الاستعداد لهذا الامتحان وجوب الاستعداد للامتحان يوم القيامه فاذا كنت تدرك انك ستمتحن وان الامتحان يتطلب استعدادا وفي الامتحان سؤال وجواب وعلى قدر استعداد الانسان الجواب والصواب في امتحانه يكون النجاح فكذلك الامتحان الذي يكون في القبر والذي يكون يوم لقاء الرب سبحانه وتعالى فهذا الامتحان يذكرك بالامتحان العظيم والامتحان الأكبر الذي يكون يوم القيامة فإذا كانت نفسك تتهيى وتستعد لهذا الامتحان الدنيوي فليكن ذلك بابا لك يدفعك لفهئه نفسك للاستعداد للامتحان الاخروي يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتذكر انك عبدا ستلقى الله جل شانه وانه سبحانه وتعالى سيسالك ولهذا يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه لقي رجلا مفرطا فساله كم تبلغ من السنين قال ستين سنه قال اوى ما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته فقال الرجل انا لله و إليه اليه راجعون قال اوى تعرف تفسيره يعني هذا الكلام الذي قلته قال وما تفسيره قال انا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا فقال الرجل وما الحيلة قال يسيرا قال وماهي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن في فيما بقي في فيما بقي وفيما مضى علينا جميعا أيها الاخوه الكرام أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نراقبه في السر والعلانية وأن نجاهد أنفسنا في هذه الحياة على تحقيق رضاه وتحصيل ما يحب جل شأنه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين